قالت قصيدك ليل سود معانيه رويانة بالدمع وامدادها دم قالت قصيدك ليل سود معانيه رويانة بالدمع وامدادها دم الى متى يا شاعر الهم تخفيه والى متى تحني ضروعك على هم قلت صعب عليه و لا واهني يلي بك وما تندم لعبرة بها الحزن واتيه لي صرخة متعبت بل قالها فم لا ما كتبت الشعر لحد بسليه ولا نيب بداحن ولا بات رنم احساس لا ولا نيب شاريه مر يجي شهد ومرات علقم القمر وإلى لمحتي دم جوفي خليه على الورق لا صار روحك تألم قلت الشعر يوم أني لي راحة فيه وحزيننا إلى متى الله أحب